يا ويلي يا ويلي سمع صوت وصف جديدة وغادت مهجدة عنا معذور يا بو علي معذور ثلاث مرات قام طاعة لكن يجذب الوناه سمعت صحة العيش صارت بالخيم حناء رأسا ترك ابن الشباب ورجعوا إلى الخيمة وخيزين برجعوا إلى الخيمة خروجك علي أعظم من فقد ولدي قامي سكت النسوان تعنى الحامة الميدان لجنم وشد التربان قعد يمرش مدلوله وروح الظلام يعلا قعد عند راش الشباب ايش يقول يقول يا علي يا ابني يا بني لعد جدك روحي بعد ما اريدها على الدنيا العبا بعده يا اهل اللي طبرات سعى وعفر بالطرب خدك يا اللي فاقد يا الفاقده اسمعوا الحسن شي نادي يقول اوال عليك يا ولادي اوال عليك يا ولادي رحت يا السلوتي ولويت على الهضم جيدي وفقدك يا صبيل عين خمد عيني ضاك بعد اسمع شي يقول الحسن لولده الشباب يقول يبني يبني يا, يا عديل الروح أولي عليك آه يبني والقدر يا كنا حل عظامي وهد حالي وبري جنني تخليني تخليني غريب شنان شلان يا ولا يا يد وتفارقني وانت الشياف رايا وانت البيك لك فاية انت الولد الاكبر بني انت العمل ها وانت البيك لك فاية. حامل الخيم والثاية ها يومك اجد تنخاك منك تطلب